في آداب المتعلم وفيه ثلاثة فصول وسبق المقدمه قوله الباب الثالث في ادب المتعلم في نفسه ومع شيخه ورفقته ودرسه واختلف العنوان ولا باس به لانه اراد التعداد اولا ثم بسط في المقدمة تراجم ثم اختصره بعد ذلك عند التصنيف المعتبر حينئذ ما جعله في ضمن تصنيفه سانعبر بقول في آداب المتعلم وأجمل وذكر فيه ثلاثة فصول حينئذ نقول بسط أولا وأجمل ثانيا وهذا الاسلوب عربي معروف عند أهل العلم الفصل الأول الذي عقده فيما يتعلق به آداب المتعلم في آدابه في نفسه وهذا الباب من الأبواب المهمة التي ينبغي العناية بها لا من أراد أن يكون له شأن في ضبط العلوم الشرعية العلم كما مر معنا عبادة ولا بد حينئذ من شروط وقيود وأركال وما يترتب عليها من مفاسد إذا لم تخل منها كالرياء والحسد وأمراض القلوب وسائر ما يتعلق بها القواطع والتي عبر عنها ابن القيم رحمه الله تعالى كما مر بالعالق والعوائق وما يذكره المصنف رحمه الله تعالى لا في أداب طالب العلم في نفسه وقدمه هنا كما شأن فصل الأول في آدابه في نفسه وهذا مما يغفل عنه كثير من طلبة العلم ويظن أن طلب العلم كيفية طلب العلم هو في تعداد المتون فقط ماذا يحفظ ماذا يقرا اظن ان هذا هو العلم وهذا غلط الذي يتصور ان طلب العلم محصور في ماذا يحفظ كيف يحفظ وكيف يراجع وكيف يدرس هذا ما عرف حقيقه العلم ولذلك قدمناه في اوائل الكتاب ان طالب العلم لابد ان يعرف ماذا يطلب من اجل ان يصحح النيه انت عندما تعتقد ويكون في ذهنك صباح مساء أنك في عباده يختلف الوضع يختلف عندما تكون النفس ممزوجه مع كون العلم عبادة حنين سيلاحظ الاخلاص سيلاحظ الرياء سيلاحظ الحسد كل مفسدات العلم سواء كانت قبل أو بعد سيلاحظها أما اذا طلبه مجردا فانه من باب الثقافات أو من باب العلوم التي كغيرها من العلوم الدنيويه حنين يكون عنده جفاء وإذا كان طالب العلم يطلب العلم الشرعي بجفاه حينئذ سيكون عنده اشكالات كبيره جدا في تلقي العلوم وفي فهمها وفي تصورها لان الهوى كما مر معنا كلام القيم رحمه الله تعالى التيميه مرارا له دور كبير في توجيه الذهن في معرفه الاقوال وال شبهه حينئذ تقع ل طالب العلم أو تقع للعالم و يكون لنفسه حظ واذا لم يكن قد جرد نفسه لله تعالى ووطن نفسه لي ان يكون قلبه صادقا مع الله تعالى ليندي قد تقى عليه الشبه بل كما مر معنا كذلك فيما يتعلق بمن آثر الدنيا على الاخره لابد ان يقول على الله تعالى بغير حق هذا من الذي يعالج نفسه طالب العلم هنا انما يكون بمعرفة حقيقة العلم الذي يطلب ولا ولا ولا يضع في ذهنه أن العلم هو حفظ المتون فقط لا وانما هذا مرحله ثانية ولذلك أثر عن السلف كثيرا في لو نظرت في تراجم السلف أنه كان يتنسك أولا يتعبد ثم بعد ذلك يرحل فيه في طلب العلم على العكس الان يظن الطالب أنه انه سيتعلم ويتعلم ثم بعد ذلك من ثمار العلم التقوى لذلك يعني سيظن أنه لن ينال التقوى إلا الا بالعلم وهو كذلك لكن المراد به التي تنال بالعلم كمالها ونهايتها أما أصل التقوى تقوى ما يتقوى طاعه الله تعالى بامتثال الاوامر واجتناب النواهي إذا متى امتثل الأوامر بعد ما تنتهي من المتون ومتى تدرك النواهي بعد ما تنتهي من المتون لا اذا ثم خلل في فهم ماذا التقوى التي تنال به بالعلم اذا الفصل الأول هنا في ادابه في نفسه وهذه من الأمور المهمه جدا التي تقدم على ادابه فيه في درسه وما يتعلق به بشيخه ونحو ذلك ومر معنى ان ثما امورا مشتركه من الاداب المتعلقة بالعالم والمتعلم الاداب منها شرعيه ومنها عرفيه والشرعيه لا شك انها ماذا انها مشتركه كل مسلم يجب عليه أن يتعبد لله تعالى أن يعبد الله تعالى كل مسلمين لا تصح منه العباده إلا بالإخلاص لله تعالى فيها كل مسلم سواء كان عالما متعلما طالب علم لابد ان يصون عباداته من الرياء وما يفسدها والعجب ونحو ذلك اذا هذه اداب مشتركة لا تختص بالعالم وطالب العلم بل هي عامه في كل مسلم لكن هي من حيث الوجود والمطالبه من عرف قدرها حينئذ ينطالب بها أكثر ولذلك تذكر في آداب العالم لانه اولى الناس ان يمتثل هذه المأمورات وان يلتزم هذه المنهيات ثم كذلك ياتي بي طالب العلم هو اولى الناس لانك قد انتقيت نفسك لان تكون من حملة الشريعه واذا انتقيت نفسك لان تكون من حملة الشريعه حينئذ اخترت لنفسك طريقا تكون من ورثة الانبياء وهذا لابد بماذا لابد من توطين للنفس ليس الشريعه لا توضع في كل شخص الشريعه حقيقتها وفهمها وفهم مقاصدها هذه لا تكون عند كل شخص ولو ادعى مدعي أنه على علم لكنه قد لا يكون موافقا للشرع بمعنى انه لابد أن يكون ممتثلا لما جاء عن الانبياء والمرسلين الله اعلم حيث يجعل رسالته قال اهل العلم اصلا وفرعا فهو الصفاء واختيار وصل الاول في ادابه في نفسه وهو عشرة انواع عشره انواع على جهه الحصر والقصر واراد المثال وإلا ما يتعلق بعبادات القلب وما ما يتعلق بالمنهيات المحرمات التي تكون على القلب هذه كثيرة جدا وهو عشرة انواع الأول أن يطهر قلبه من كل غش ودنس وغل وحسد وسوء عقيدة وخلق طهاره القلب قبل طهاره البدن اذا يوطي نفسه اولا بماذا بان يجعل نفسه ارضا زكيه قابله للعلم اذا لم يكن كذلك سيقع عنده ماذا عنده خلل ان يطهر قلبه من كل غش غش كما مر معنا غشه ولم ينصح ودنس والمراد بدنسه الدنس المعنوي لانه متعلق به بالقلب بمعنى الوسخ قد يكون في القلب وسخ كما يكون على البدن وعلى الثوب يتسخ الثوب وكذلك القلب كل معصية تنك تحينيد فيه في القلب نكته سوداء لذلك عينيد توسخ القلب لا بد من ماذا لا بد من طهارته وغل وهو الغش وفسر كذلك بي بالحسد بالحقد وفسر به بالحقد ايضا وحسد تمني زوال نعمه المحسوده إلى الحاسد وسوء عقيده فيما يتعلق بالعقائد فيما يتعلق بالتوحيد وانواعه وسائر معتقد السنه والجماعه وخلق وكل هذه المسائل التي ذكرها المصنف أو مثل بها مرت معنا على جهه التفصيل في الاداب المتعلقه بالعالم قال أن يطهر قلبه من, من كل غش وما عطف عليه ليصلح بذلك لقبول علم هذا عله لماذا يطهر قلبه قال ليصلحه بذلك لم للتعليم بذلك اي بذلك التطهير المتعلق به من لقبول العلم وحفظه والاطلاع على دقائق معانيه وحقائق غوامضه اذا عله ومعلول عله ومعلول سبب ومسبب إذا لم يحصل السبب لم يترتب المسبب ولو حصلت أو حصل عند العبد صوره العلم ولكنه لن يكون ماذا متحققا به بالعلم ولذلك قد يوجد الإنسان ماذا محققا لصوره الاسلام لكنه ليس مسلما او يكون في صورته مؤمنا لكنه في الحقيقه ليس بمؤمن إذا عرفت وصورت هذه المثالين انه قد يدعي الاسلام ولكنه لن يكون محققا للاسلام عرفت انه قد يدعي العلم ولن يكون من اهل العلم قد يكون مدعيا للاسلام وليس من أهل الإسلام قد يكون مدعيا للايمان ليس من أهل الإيمان وكذلك ما يتعلق به بالاحسان والبر والتقوى ونحوها كذلك العلم قد يدعيه مدع ولو حفظ ولو أظهر ما أظهر لكنه لن يكون ماذا لن يكون من اهل العلم لأن في قلبه مرضا متى ما تمكن هذا المرض من القلب لابد ان يؤثر اما أن يؤثر في تلقي العلم وإما ان يؤثر في بقاء العلم واما أن يؤثر في نتائج العلم يعني قد ماذا قد لا يؤثر في في كونه يحفظ العلم لا شك ان المعصيه لها اثر في كونه يحفظ أو لا يحفظ قد يبتلى يكون على معاصي ويحفظ كذلك ولذلك يوجد من من يحفظ القرآن وهو فاسق من الفسقه يعد من الفسق كيف حصل ذلك تلا من الله عز وجل والا الاصل الذي يطرد مع الشرع أن من ابتلي بالمعاصي وكان قلبه معلقا بالمعاصي أنه لن يحفظ فإذا حصل له شيء من الحفظ حينئذ هذا يكون من يكون من الابتلاء يكون من من الابتلاء فلا يغتر من يحفظ ويجد نفسه قد حفظ أو قد فهم وهو مصر على المعاصي أن هذا من توفيق الله تعالى بل هذا استدراج هذا يعتبر من من الاستدراج لماذا لأنه بادله الشرع كتابا وسنه واجماع العلم ممن كتب في هذه المسائل أن العلم الصحيح الذي بظاهره وباطنه لن يؤتاه إلا القلب السليم سليم ماذا من الشرك ومن البدع ومن المعاصي الى اخره ووقوع المعصيه والتوبه منها ذا الاشكال فيه تقول ان سنقع في معصية ثم يتوب منها ذا الاشكال فيه المصيبه في ماذا في التعلق بالمعصيه أن يحبها فإذا حبها وتعلق بها حينئذ يكون حرمان من, من العلم ولذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في الداء والدواء ذكر من أبرز تاثير المعاصي على العبد الحرمان من العلم يعني يحرم العلم ولا شك انه اذا حرم العلم حرم وسائل العلم هذا العصر إذا حرم العلم حرم ماذا وسائل العلم فإذا مكن مع وجود المعاصي فهذا استدراج قطعا لا اشكال فيه اين اذا لابد مما ذكره المصنف هنا لابد من طهارة القلب والعنايه بتطهيره ليصلح بذلك لقبول العلم فإذا لم يطهره لن يصلح فان وجد ووجد من نفسه أنه يحفظ مع كوني متعلقا بالمعاصي ونحو ذلك فهذا استدراج من الله تعالى وإنما يكون عنده ماذا صوره العلم وليس حقيقة العلم هذا يجعلك ماذا يا طالب العلم تعتني بهذا الكلام الذي يذكره العلم في مثل هذه الموااطئ العنايه بماذا بصلاح القلب الا وإن في الجسد مضغه إذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله ليصلح بذلك اي تطهير لقبول العلم وحفظه والاطلاع على دقائق معانيه وحقائق غوامضه اذا له دقائق وله حقائق بمعنى له باطن وله دقائق هذه لا يصل اليها الا بفتح من الله تعالى ولن ينال ذلك إلا بماذا الا بالقرب من الله تعالى فكلما قرب من الله تعالى نال من العلم مناله وفتح له الباب ما يفتح له ولن يقرب من الله تعالى إلا بماذا الا بالطاعه والبعد عن عن المعصيه اذا صلاح القلب يكون بالطاعات والبعد عن المنهيات فكلما ارتقى في هذا الجانب حينئذ يقرب من الله تعالى وكلما قرب حينئذ انفتح له باب العلم ما لم يخطر له ببال قال فان العلم كما قال بعضهم صلاة السر وعباده القلب وقربه الباطن أو كذلك يعني أصله ومحله في الاصل هو عمل قلبي هو عمل قلبي الشيء تقول هو من ع... هو من معارف القلب حينئذ له أثر يتعلق بالظاهر فعباده القلب العلم اذا لابد من ماذا لابد من تطهير قلبي كما أن الصلاة لن يدخل فيها الا بطهارتي البدن وكذلك العلم لن يصل اليه وهو عباده الصلاه لن يصل اليه الا بطهاره القلب واضح هذا قال صلاة السر وعبادة القلب وقربه الباطن قربه الباطن عباده القلب يعني العلم عباده هنا كل وسيلة تلتمس في العلم تكون من العبادات ووسائل لها احكام المقاصد ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب اذا هذه قواعد تدل على ماذا على أن وسائل العلم توصل الى العلم والعلم عبادة ووسائل العلم تكون ماذا عبادة؟ كذلك يؤجر على العلم ويؤجر على الوسائل وقربه الباطن وكما لا تصح الصلاة التي هي عباده الجوارح الظاهره الا بطهاره الظاهر من الحدث والخبث وكذلك لا يصح العلم الذي هو عباده القلب الا بطهارته عن خبيث الصفات وحدث مساوي الاخلاق وردي كلام جميل من المصنف رحمه الله تعالى موازنه بين العبادتين الصلاة عباده والعلم عبادة وكل منهما له طهارة كما أن الصلاة لا تصح إلا بالطهارة فان صلى دون طهارة لن تصح ولن تقبل ولن يكون لها اثر كذلك العلم وعبادته لن يصح الا بطهاره القلب الا بطهاره القلب قال واذا طيب القلب للعلم ظهرت بركته ونما لن يرى ويلتمس اثار العلم الا إذا صلح الباطن ولذلك قال اذا طيب القلب يعني صار طيبا قلبا سليما سلم من ماذا من الشركيات ومن البدع ومن المعاصي ظهرت بركته بركة العلم ونما اي زاد لان العلم يزداد سان يتامل ويتدبر ويتفكر حينئذ يزداد علما وينظر في كلامه العلم ويقرأ ويجرد وليكن ثم برك في في الوقت والاخلاص له اثره كذلك كما سياتي قال كالارض اذا طيبت للزرع نما زرعها وزكى زرع لا ينبت في كل ارض كذلك لا بد من تطيب الأرض واصلاحها كذلك القلب الذي هو ارض للعلم لا من ماذا من تطيبها لابد من تطيب هذه جواهر درر من المصنف رحمه الله تعالى وليس ثم خلاف هذه المسائل ليس فيها خلاف يعني لن تنال العلم الا اذا تحققت به بهذا الوصف والعلم ليس هو ان تفتح كتاب وتقرا وتحفظ وتختم الاخره لا علم اوسع من ذلك وهذا ما أسهله لمن عرف طريقه ما سله لمن عرف الطريقه قال وفي الحديث الذي يجعل اصلا في هذا الباب ومر معنا تفصيله وكلام ابن تيميه ابن القيم فيه ان في الجسد مضغه إذا صلحت اي هذه المضغه وصلاحها يكون بماذا بالتخلي والتحليه تخليا من المنهيات تعلقات بالدنيا وهو أصل كل فساد وتحليته بالطاعات لان مراد بصلاح الباطن هو الايمان ومعلوم ان الايمان عند اهل السنه والجماعه يزيد وينقص يزيد بماذا بالطاعات وينقص بالمعص هو هذا المراد هنا اذا الذي, الذي يترك الطاعات ويتلبس بالمنهيات ويتعلق بها يعصي الله عز وجل صباحا ومساء ثم يريد العلم حينئذ قال انت ايمانك ناقص حينئذ باطنه يكون ماذا يكون فيه فساد اذا كان كذلك وحينئذ صدق عليه الحديث قال إن في الجسد مضغه إذا صلحت صلح الجسد كله لانه يثمر والايمان الذي في القلب أصل للظاهر فيكون فرعا مرتبا عليه بمعنى أنه ان صلح الباطن لزم من ذلك صلاح الظاهر إن فسد الظاهر دليل ماذا دليل على فساد الباطن هذا الذيعناه النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث يعتبر اصلا في مسألة التلازم بين الباطن والظاهر عند اهل السنه والجماعه قال واذا فسدت يعني هذه المضغه فسد الجسد كله الا وهي القلب اذا بين هذه المضغه ماذا انها القلب اذا القلب يعتريه وصفان صلاح وفساد صلاح وفساد قد يكون صالحا تامه الصلاح وقد يكون فاسدا تامه الفساد وهذا الكافر والمنافق وقد يكون فيه هذا وفيه هذا يجمع بين الأمرين وهو لما غلب يكون حينئذ بوصفه إن غلب الصلاح فهو أقرب الى اهل الصلاح وان غلب الفساد فهو اقرب إلى, إلى أهل الفساد والصلاح يكون بعمارة الباطن بالطاعات والظاهر كذلك بالطاعات والبعد عن المعاصي باطنا وظاهرا وقال سهل حرام على قلب يدخله النور وفي شيء مما يكره الله عز وجل ان يكن وهذا اخذهم من دلالات الشرع أن الله عز وجل لا يعطي صلاح الباطن لمن في قلبه فساد ولذلك جعل ماذا جعل النجات في الآخرة الا من اتى الله بقلب سليم قلب السليم هذا ضد المريض سليم هذا شبه مشبه ومعلوم ان صفه المشبهه تدل على ماذا على الملازمة على الملازمه بمعنى انه لا لا يتصور لا يقع في معصية لا قد يقع في معصية ويكون ماذا ويكون وصفه بكونه قلبا سليما لكن الاشكال هو حب المعصيه والتعلق بها بالمعصيه ينتهي منها او أن ان ياتي بها مره اخرى واذا منع او حرم تعلق قلبه بها اذا ليس كالذي يقع بزله ويتوب الى الله عز وجل هذا لا ينفك عنه انسان البتة لذلك اختلف حتى في الانبياء هل تقع منهم صغائر او لا صحابه رضي الله تعالى ليسوا بالمعصومين قد تقع منهم كبائر من بعضهم فهنا هذا لا اشكال فيه لكن الاشكال في ماذا فيما يتعلق الذي ينافي صلاح القلب ليس هو وقوع المعصيه وانما الملازمه لي للمعصيه فهنا قال سهل بن عبد الله التسري حرام على قلب يدخله النور وفيه شيء مما يكره الله عز يعني فيه شيء من المحرمات كالحسد والغش وسوء الظن ونحو ذلك قال الله تعالى وثيابك فطهر وقال تعالى اولئك الذين لم يرد الله ان يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الاخره عذاب عظيم طهره القلب وما يتعلق بها جاءت مواضع عديدة من من القران قال ابن قيم رحمه الله تعالى في قوله تعالى وثيابك فطهر وجمهور المفسرين من السلف ومن بعدهم على أن المراد بالثياب ها هنا القلب والمراد بالطهارة إصلاح الاعمال والاخلاق مراد ثيابك بطهره على قول عند كثير من المفسرين المراد بها ماذا القلب يعني أمر نبيه صلى الله عليه وسلم في اوائل الدعوه امره بماذا بطهارة القلب قال والمراد بالطهاه إصلاح الاعمال والأخلاق يعني بالطاعات يكون بماذا بالطاعات تخليا وتحليه تحلم بالطاعات ويرتنب المعاصي هذا الصلاح لالا يظن الظان ماذا لالا يظن أن المساله تعويصه بعض الناس إذا اذا ارد مثل هذه المسائل وهي مسائل عظيمه لكن هي سهلة من حيث ماذا من حيث معرفة العلاج من حيث التطبيق قد يكون فيه شيء من الصعوبه هنا اذا فساد القلب يكون بماذا بالمعاصي اذا يرتنب المعاصي صلاح القلب يكون بماذا بالطاعات اذا افعل الطاعات زياده الإيمان بالطاعات ونقص يكون به بالزلات بالمعاصي اذا يجتنب هذا ويفعل هذا ليست بالصعبه ليست بمصعبه قال كذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في غاذه اللهفان فالقلب الطاهر لكمال حياته ونوره وتخلصه من الأدران والخبائث لا يشبع من القران ولا شك ان القران اصله اصل ماذا اصل العلم العلم اصله القران اصول الكتاب والسنه هذا من من الامور المسلمات والمتون هذه وسيله لاتقان ماذا القرآن يعني ليست مقصوده لذاتها اولى المتون والدروس هذه ليست مقصوده لذاتها وانما المقصود أن يصل بها الى درك وفهم حقائق القرآن القران لانكم قوامص حقائق القران حين اذا صارت هذه كل ماذا صارت كلها وسائل الى القران فالقلب الطاهر لكمال حياته ونوره وتخلصه من الأدران والخبائث لا يشبع من القرآن لا يشبع والعكس بالعكس الذي يكون مدنسا قلبه فيه دنس وفي غش حينئذ يشبع بل لا ينظر في القرآن ويشتغل بماذا يشتغل بغير يتعلق قلبه بغير القرآن قال ولا يتغذى إلا بحقائقه ولا يتداوى إلا بأدويته بخلاف القلب الذي لم يطهره الله تعالى فإنه يتغذى من الاغذيه التي تناسبه بحسب ما فيه من النجاسة حسب ما فيه من النجاسة ولو كان ينتسب إلى العلم ولذلك أهل الكلام من بدعتهم وبعدهم عن المنهج الصحيح من السلف يتغذون بماذا بعلم الكلام ففتنوا به واجعلوه مقدما وجعلوا اهله الذين يتقنون هذا العلم مقدمين على الصحابه رضى الله تعالى عنهم فقالوا هؤلاء اعلم من السلف والسلف ماذا اسلم واحكم الى اخر ما ما عندهم من بدع وضلالات حينئذ لما مرضت قلوبهم بهذا العلم الفاسد أثر في تصورهم فجعلوا انفسهم ومن اتقن هذا العلم مقدم على السلف قال بحسب ما فيه من النجاسه فإن القلب النجس فالبدن العليل المريض لا تلائمه الاغذيه التي تلائم الصحيح يعني كل ينياخذ ماذا ما يناسبه فالصحيح يناسبه عمل واعتقاد والفاسد كذلك يناسبه عمل واعتقاد قال في المدارج وسمعته كان يحكي عن شيخ سلامة يميه رحمه الله يقول وسمعته يقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكه بيتا فيه كلب ولا صوره ملائكه لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صوره والبيت الذي لا تدخل الملائكه شر سر فاسدا البيت الذي تدخل الملائكه بيت رحمه بيت رحمه والعكس بالعكس حين الكلب واطلق الا ما جاء استثناؤه الماشيه الحراسه ونحوها والصوره واطلق حينئذ لا تدخل الملائكه بيتا فيه كلب ولا صوره قال ابن تيميه اذا كانت الملائكه المخلوقون يمنعها الكلب والصورة عن دخول البيت فكيف تلج معرفة الله عز وجل ومحبته وحلاوه ذكره والانس بقربه في قلب ممتلئ بكلاب الشهوات وصورها شبه البيت أو شبه القلب بالبيت كما ان الصوره تمنع دخول الملائكه فمعرفه الله تعالى ومحبته والانس به الصور التي هي متعلقه في القلب بها البشر وكذلك الكلاب كلاب الشهوات تمنع من دخول ذلك قال فهذا من اشاره اللفظ الصحيح يعني هذا من التفسير الاشاري أو صحيح تفسير الاشاري ليس كله فاسدا وهو من طرق الصوفيه لا قد يكون حقا وقد يكون باطلا قال ابن ابن ومن هذا أن طهره الثوب الطاهر والبدن إذا كانت شرطا في صحة الصلاه والاعتداد بها فإذا اخل بها كانت فاسده فكيف إذا كان القلب نجسا ولم يطهره صاحبه فكيف يعتد له بصلاته وان أسقطت القضاء كحكم ظاهر هذه الصلاة صحيحة لكن لو كان صاحب قلب فاسد عينيذ في الباطن يترتب عليه ماذا يترتب عليه من حيث القبول والعدم وهل طهاره الظاهري إلا تكميل لطهارة الباطن يعني عندنا طهارتان ايهما اصل وايهما فرع طهارة الباطن اصل وطهارة الظاهر فرع وما قصد وامر بطهارة الظاهر إلا من أجل تكميل طهارة الباطن هذا يجعل ماذا يجعل أن الأصل والعين انما تكون به بطهارة القلب وقال رحمه الله تعالى فإن السالك إلى ربه لا تزال هممته عاكفه على امرين استفراغ قلبه في صدق الحب وبذل الجهد في امتثال الامر يعني ما يتعلق بالامتثال مقصود لذاته مقصود لذاته ويترتب عليه كذلك مقصود آخر يعني الصلاه في ذاتها مقصودة ولذلك أمر الله تعالى بها والتلاوه بذاتها مقصوده ولذلك أمر الله تعالى بها ويترتب عليها ما الصلاح الباطن ما هي مقصوده بذاتها وسيلة وسيله لغير لا اشكالا فيه لان محل العبادات ثلاثه قلب ولسان وعمل بالجوارح والاركان وكل مقصود لذاتها وإن كان ما يكون باللسان وبالعمل مكملا لما يكون فيه في القلب ولذلك قال ابن تيميه كذلك في منهاج السنة وطهاره الظاهر إنما يقصد بها طهارة القلب فينئذ يعتني بالأمرين لا يغلب جانبا على على جانب ولكن يجعل احدهما اصلا والآخر فرعا والعصر ما يتعلق بالقلوب ولذلك يعتني كما يعتني بواجبات الظاهر كما يعتني بالمحرمات القولية والمحرمات الفعليه كذلك يعتني بواجبات القلب وبمحرمات القلب ومقيم رحمه الله تعالى هو مقارنه بين الواجبات يقول ال رحمه الله تعالى ان واجبات القلب أعظم من واجبات الجوارح ومحرمات القلب أعظم من محرمات الجوارح اذا لابد ان يعتني طالب العلم بهذا النوع فينظر فيما كتبه العلم في الكبائر وما يتعلق بادواء وأدوية القلوب لاسيما ما كتبه ابن القيم رحمه الله تعالى قال ابن تيميه في الفتاوى فنجد كثيرا من المتفقه والمتعبد انما همته طهاره البدن فقط ويزيد فيها على المشروع اهتماما وعملا يعني لزيادته وتحقيقه قد يقع في ماذا في الزيادات فيزيد بل يقع في الوسوسه من أجل ماذا من أجل التحري طهاره الظاهر لكنه في الباطن قد يحصل عندهم هذا تقصير هذا خلل او لا هذا خلل اهتمام بالظاهر لابد ان يهتم ليس المقصود انه لا يهتم لا يهتم ويعرف حدود الله تعالى وياتي بها لكن إذا تعلق بها وهجر وتجاهل طهارة الباطن اوقعه فيما وقع فيه المتعبد انما همته طهاره البدن فقط ويزيد فيها على المشروع اهتماما وعملا اهتماما يعني بقلبه وعملا بجوارحه ويترك من طهارة القلب ما أمر به ايجابا والاستحبابا هذا أو خلل اولى خلل الطالب العلم إذا كان يهتم دائما بالواجبات هذا يجوز وهذا لا يجوز من الأقوال والاعمال هذا يجوز وما لا يجوز لا شك ان هذا حسن ومطلوب من الشرع وقد يئثم اذا ترك لانه من الواجبات لكن أهم من ذلك ان يعتني بما يجب على القلب وبما يحرم عليه على القلب فلا يتجاهل القلب يتركه واجبات ومنهيات ويشتغل بما يتعلق باللسان والجوارح قال ابن تيميه ونجد كثيرا من المتصوف العكس المتفقه يهتمون بماذا بالظاهر وقد يكون عنده خلل فيه في الباطن اجابا ها او استحبابا يعني لا يسعن المتصوف العكس عنده ماذا عندهم اهتمام بي بالفناء ونحوه والبقاء ويتعلق بالله عز وجل والمحبه وقد يفضي به إلى الخروج من الملة وقد يفضي به إلى البدعه وقد يفضي به لما هو اقل من ذلك ولكنه ترك ماذا ما يتعلق بالظاهر ولذلك بعضهم قد يتعامل مع قلبي معامله فيظن انه قد سقطت عنه الواجبات لذلك لا يصلي ها ربك حتى ياتيك اليقين فحصل اليقين في قلبه اذا يترك ماذا يترك الصلاه يترك الزكاه ونحو ذلك ويرتكب كل البلهيات ثم تقبل يده ويظن في الولايه ونحو ذلك هذا بلاء هذا بلاء فهما طائفتان متقابلتان من يهتم بالظاهر عملا اهتماما وعملا ويهجر الباطن والعكس متصوفه الذين يهتمون بالباطن ويهجرون ماذا الظاهر والوسط هو والحق ان يعتني بكل منهما وان يقدم الاهم وهو ما يتعلق به بقلبه لانه اذا صلح قلبه اذا صلح قلبه حينئذ أثمر كل كل طاعته قال ونجد كثير من المتصوفه والمتفقهه ان مهمته طهاره القلب فقط حتى يزيد فيها على المشروع اهتماما وعملا ويترك من طهاره البدن ما امر به ارجابا واستحبابا اذا للوسط الوسط يهتم به بالطهارتين ولابد أن يجعل هذا اصلا عنده اذا اراد ان يسال كيف أطلب العلم وهذا الواجب حتى على من يسال العلم من العلم ومن طلب العلم إذا سئل كيف اطلب العلم قل له اولا ليست المساله تحفظ ثم بعد ذلك تزيد الامه بلاء وفتنه لا طهر قلبك اولا من التعلقات بالدنيا وتعلم كيف تعبد ربك بقلبك وما يتعلق بالصلاه والطهاره لا يستطيع ان يحصله ب ما يحصل كغيره من, من عامه المسلمين لا يلزم من ذلك أنه كلما قرى حكم شرعيا ورد أن يتعبد الله تعالى لابد ان ياخذه عن دليل لا وانما يقلد اولا طالب العلم في اول مرحلته التي يسميها الناس الان بالمبتدئ هو عامي الاصل هو عامي لكنه بنيته ها لي او توجهي طلب العلم صار طالب علم هذا الاصل والا العصر في كل مسلم إن أنه ماذا أن ان يكون طالب علم هذا الاصل اليس من العلم هو فرض عين اليس من العلم يجب على كل مسلم ان يسعى لعنه ولو بالسؤال اذا هو طالب علم على جهه الإجمال المرص كل مسلم طالب, طالب علم هذا الاصل لكن لما هذا براء وجعل من نفسه أنه يريد أن يلج بابا لحفظ الشريعة حينئذ تميز عن الناس تميز عن عن الناس وتميزه حينئذ لابد أن يكون باطنا وظاهرا وليس تميزه بان يعتكف على كتاب انه يحفظه ثم في سائر امورك العامه بل قد يكون في العامه من هو احسن حالا منه هذا من من المصائب الثاني من الاداب المتعلقه بطالب العلم في نفسه في ذاته حسن النية في طلب العلم هذا من من الخاص الخاص على العام لان طهاره القلب داخلة فيها ماذا حسن النية لكن باب التاكيد لأن العلم هذا فتنه هذا العلم فتنه بمعنى انه ماذا ان النيه وفساد النية اقرب ما يكون إلى طالب العلم قد يصلي ولا يراعي قد يتصدق ولا يراعي قد يظهر أو يعلم غيره أنه صائم ولا يراعي لكن طلب العلم يختلف طلب العلم يختلف انه سيصلي 10 دقائق او نصف ساعة وينتهي أما طالب العلم الاصل فيه انه ها مدة حياته وهو طالب العلم إذا هذه عبادة اعظم من عبادة الصلاه والصدقه والصوم ولذلك جرى اهل العلم على التنصيص والتكرار مرارا في تذكير طالب العلم بالنية والاخلاص وحسن النية حسن النيه كيف تكون وماذا ينوي وكيف يكون للنية اثر في علمه قال الثاني من الاداب المتعلقه بطالب العلم في نفسه حسن النيه بطالب العلم بان بهذه للتصوير اراد ان يصور لك ماذا حسن النية كيف يكون بان يقصد به بطلب العلم وجه الله عز وجل والعمل به يعني لا يريد غرضا من اغراض الدنيا وهذا مره تفصيله في اوائل الكتاب في الباب الأول حين لا يريد به غرضا من اغراض الدنيا مطلقا دون تفصيل لا يؤثر شيئا من امور الدنيا على قصده العلم على قصده وجه الله تعالى به بالعلم لما تقرر أن العلم عبادة وكل عباده لا تصح الا بالاخلاص لله عز وجل حينئذ اذا دخل إذا فسدت النيه في طلب العلم فصار العلم ماذا فاسدا صارت هذه ليست عباده كالصلاه التي يبتدئها وينتهي وهو مرائ او يصوم وهو مرائ او يتصدق امام الناس وليس له قصد الا الرياء او لا يقرا القران الا رياء وسمعه حينئذ نقول هذه كلها تنقلب معاصي ويؤجر عليها لا بل يأثم كذلك طلب العلم ولو كان يبقى في وقته اسبوعا شهرا سنين وهو يطلب فاذا لم تكن نيه صافيه خالصا لله تعالى حينئذ يكون آثما يكون آثما لذلك طلب العلم اذا قررنا انه عباده تقرر بالشرع فالاصل فيه انه كلما طلب العلم ازداد ايمانا هذا الاصل فاذا كان يشعر بوحشة أو يشعر بضيق كلما طلب العلم هين الذي على ماذا يدل على أنه يحتاج الى مراجعه نفسه لانه لو كان يجلس يصلي لله عز وجل ويسبح ويقرا القران كلما فعل عباده ازداد بها ايمان وانشرح صدره اولى وشعر أنه ارتقى فإذا كان لا يشعر بذلك في العلم طلب العلم نقول هذا يدل على ماذا على انها ليست عباده ولذلك بعض طلبه العلم الذين يدرسون في الجامعات قلنا القلب ضيق ليله الاختبار هذه عنده مصيبه فقلت لبعضهم هذا يدل على ماذا لو كانت عباده هل صدرك يضيق وانت تذهب الى الجامعه وترجع هل هذا لله عز وجل تذهب وتاتي هل هذه طاعات لو كانت طاعات لوجدت لو الانسه والراحه بها او لا متلازم لكن لما تجدد ماذا تجد الضيق وتجد الامور المتعلقه بي بفساد الدين واحره تعلم ان هذا ما اريد به والجمعه وكذلك جامعات هذه ما افسدت ما افسد العلم الا هي هذا الذي يظهر الله تعالى أنه ما افسد العلم الا هذه الجامعات وهذه الدور والمعاهد وغيرها اخرجوا العلم من المساجد من أجل اصلاحه وجعل الطالب له شهاده من أجل ان يتوظف فيها ضاعت النيات وفسدت وفسد العلم وتغير صار صارت الكتب التي كانت تدرس قديما وهي كتب مراجع اهل العلم صارت مذكرات وصار يضعها اجهل الناس يعني لو كانت المذكرات هذه مقتصرات من كتب معتمدة قلنا علو عسى لو قراها طالب علم وجد ثقافه لكن هو يكتبها من عنده فصار ماذا زاد الفساد فسادا على كل المراد هنا ماذا أن العلم عبادة فلا بد أن يقصد به وجه الله عز وجل وان ينوي به رفع الجهل, رفع الجهل عن نفسه وان يقصد به رفع الجهل عن امته وان يقصد به حفظ الشريعه هذه كل مقاصد حسنه وهو مطلوب منه لماذا لأن رفع الجهل عن نفسه واجب ولا يتم الا ها الا بالعلم رفع الجهل عن الامه هذا من الواجبات والكفايه غير حاصلة الناس الان لا يحصلون التوحيد إلا من رحم ربك لذلك حينئذ صار واجبا حمايه الشريعه وحفظ الشريعه ذا من الواجبات من فروض الكفايات حينئذ ينوي كذلك بطالب العلم واتقانه وضبطه والعكوف عليه أن يكون من ممن يحمل له عز جلبه شريعته هذه كل مقاص حسنه وينبغي أن يستحضرها طالب العلم من اجل أن يزداد ثوابا اما مجرد رفع الجهل عن نفسه ولا يستحضر في قلبه رفع الجهل عن الناس نقص في الاجر وكذلك ما يتعلق به حماية الشريعه قال بان يقصد به وجه الله عز وجل والعمل به نعمل والعلم العلم لذاته ليس لا يوصى بكونه نافعا متى يكون نافعا إذا عمل به ولو كان شرح ولو كان شرط واحياء الشريعه وتنوير قلبه وتحليه باطنه والقرب من الله تعالى يوم لقائه وفي الدنيا كذلك قرب من الله تعالى يكون في الدنيا وفي الاخره والتعرض لما أعد لأهله من رضوانه وعظيم فضله وهذا سبق ماذا فيما يتعلق بالنيه المتعلقه بالعالم فلا فرق بين العالم وبين طالب العلم لأن هذه ماذا هذه تكون في بداياته ينوي قبل أن يشرع أو مع شروعه ماذا تريد من العلم هل تريد به شهاده من عجل أن تصل الى منصب هل تريد به ثناء عند الناس هل تريد به مكانه هل تريد مدحا ان اردت ذلك فالهلاك الهلاك وإن اردت به وجه الله تعالى فعينيد تنو بما ذكرته لك من رفع الجهل عن النفس وعن الغير وحمايه الشريعة قال والتعرض لما اعده لاهله من رضوانه وعظيم فضله قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى معالجت شيئا شد علي من نيته انها تتقلب عليه لو زاد المصنف وهي اصل انها تتقلب عليه يعني ماذا كان يعالج نيته يعني يحتاج كل يوم بل كل ساعه يحتاج ان يراجع نفسه ويسال نفسه لماذا لأن العوارض كثيرة العوارض كثيرة حينئذ اذا كانت العوارض كثيرة يعني الأسباب التي يتعلق بها قلبه هذه تتوارد على الإنسان قد يكون حديث نفسه قد يكون شيء يراه حينئذ يغير عليه النية يغير عليه النيه فإذا كان كذلك فيحتاج ان يعالج مره بعد بعد مره بمعنى أنه إذا طلب العلم في أول سنه لا يظن أنه سيبقى على نيه صافي الى ان ينتهي بعد 20 سنه لا قد تتقلب عليه النية في ساعته في مجلسه يدخل المسجد وهو خرج من بيته وهو يريد وجه الله عز وجل يلتقي باحد في المسجد حينئذ قد تتقلب عليه النيه اولى ممكن او لا يصلي ركعتين لله عز وجل يدخل اخر يقوم يصلي ركعتين ليست لله تقلبت النيه تقلبت هذا المراد بي كلام سفيان هنا ما عالجت شيئا شد علي من نيته لان النيه لا تبقى لا تبقى انما ماذا انما تتقلب بتقلب أسبابها والاغراض التي قد تعتريه انها تتقلب عليه قال رحمه الله تعالى ولا يقصد به أي بطلب العلم الاغراض الدنيويه من تحصيل الرئاسه والجاه والمال ومباهات الأقران وتعظيم الناس له وتصدينه في المجالس ونحو ذلك فيستبدل الادنى بالذي هو خير يعني هذه من الاسباب التي تصرف عن النية الصالحة ان يقصد به اعراضا دنيويه ومثل لها بقول من تحصيل من بيانيه هنا من تحصيل الرياسة يكون رئيس يعني صاحب منصب والجاه والمال جاه المكانه عند الناس او يحصل به مالا ومبهات الأقران وتعظيم الناس له والتزذير في المجالس ونحو كل هذه نوايا فاسده قد تعتلي العبد حينئذ كخواطر فيجاهدها يعني يصرف نظره عنها قد يحصل له شيء من ذلك لا يترك العلم وانما ماذا كما قال سفيان ما عالجت شيئا اذا لابد من المعالجه فلو كانت نيته سفيان في طلب العلم او كانت على مرتبة واحدة منزلة واحده اولا واخرا لما قال ما عالجته انما المعالجه تدل على ماذا هكاك البدن البدن يحصل ماذا الانسان يكون صحيحا 20 سنه أو يمرض يمرض يجلس شهران شهرين ثلاث ثم تعتريه ماذا وعكه صحيه ثم يرجع الى اخي اذا يحتاج الى علاج هذا البدن كذلك القلب كذلك القلب اذا قال هنا ما عالجت شيئا شد علي من نيتي فاذا عرض عليه شيء من ذلك فلا يترك ان العلم ما يبقى ويستمر ويسعين بالله عز وجل ويدعو الله عز وجل وينصرف عن هذه الأسباب كلها وسياتيك ان شاء الله تعالى ان اشد ما يجعل النية تتقلب هو الخلطه بالناس هو هذا المحق هو هذا الفساد الذي يفسد النوايا ويفسد الناس ويفسد الاحوال وهل أفسد الناس الا الناس كما قال ابن القيم رحمه تعالى حينئذ العزله هو العلاج اما الخلطه مع الناس فهذا لا يكاد ان يسلم من هذه الأسباب أحد البت قال ابو يوسف أريد بعلمكم الله تعالى فاني لم أجلس مجلسا قط انوي فيه أن اتواضع إلا لم اقم حتى اعلوهم ولم أجلس مجلسا قط انوي فيه ان اعلوهم الا لم اقم قط حتى افتضح يعني مثال عبر به عن نفسه أن النية تتقلب في طلب العلو ودونه ومع ذلك ماذا لا يسر لأن الانسان ماذا قد يكون عنده فساد في النية فيفتضح وقد يكون عنده فساد حينئذ تاتي المصيبه يبقى ماذا مستدرجا يظن انه على على خير قال المصنف والعلم عباده والعلم عباده من العبادات وقربه من القرب وهذا بالاجماع لا خلاف فيه ومعلوم ان القربه والعباده لا تصح الا الا بالاخلاص لله عز وجل فاذا لم يكن إخلاص انتفى الاخلاص كله من اصله حينئذ هذه ليست بعباده هذه معصية هذه معصية واما إذا شابها حينئذ حكمها حكم الصلاة فيما يتعلق بماذا فيما يتعلق بالرياء اذا كان في بعض اجزائها او لا الا على قول من يرى أن الصلاة لا تتبعض وأن العلم يتبعض حينئذ ما صاحبه نيه فاسدة يعتبر فاسدا واذا اصلح النية بعد ذلك حينئذ تكون عباده تكون عباده كتلاوه القران قال فإن خلصت فيه النيه لله تعالى قبل يعني هذه العبادة والعلم وزكا ونمت بركته وإن قصد به غير وجه الله حبط وضاع وخسر سبقته هذا هو العصر من كان بعض العلم يخفف في هذه المسألة ويجعل العلم كانه منفك عن سائل العبادات لا بل العلم عباده وهذا محل وفاق فاذا لم يكن فيه نيه صالحه بل ما دخل الا من اجل شهاده النحويا هذا غير ماجور هذا مازون هذا في معصيه هذا في معصية وانما سوغ بعض من في حصر الحديث فيما يتعلق بالجامعات ونحوها قد ينوي أنه يدعو بها إلى الله عز وجل. قد ينوي انه يدعو بها الى الله عز وجل. لكن هذا في الواقع غير موجود لانه سيأخذها مباشرة سيبحث عن, عن وظيفة ثم ينشغل عن الدعوه اذا كيف تسوغ لنفسك أن تدخل قسما شرعيا من أجل شهاده الاصل انه ليس عبادا الاصل انه ياثم ولا يجوز شرعا هذا الأصل واما ما يفتي به بعض الناس الان هذا الباب يصير على الناس وهذا غلط مخالف لعموم النصوص الشرعيه حينئذ لو قصد أنه أراد بهذه الشهاده ماذا أن يدعي الله عز وجل يعني الدعوه الان صارت مربوطه بهذه الشهادات علن تدعو الا اذا كان معك شهاده جامعيه حينئذ ماذا يصنع لا باس أن ينوي العلم لكن هذا عزيز هذا عزيز نقول باب التصور فقط أن ينوي أنه يريد وجه الله عز وجل والدعوه حينئذ يدخل ولا يهتم بالدرجات ولا يهتم بالحضور ولا يهتم باشياء اخرى يعني ويحصل على هذه الشهادة ولو بادنى ولو بادنى معدل اما اذا اذا جيد جدا غضب ولا بد ان تي اقلها لا. لان الدعوه مبنيه على ماذا على مجرد الشهاده لو خرجت به مقبول حينئذ حصلت اذا تكون ماذا تاتي به بالادنى هذا اصلا وما زاد على ذاك فالاصل يكون فيه, فيه المنع واما ما يوجد الآن ثم يعنون بانه باب الدعوه الى الله عز وجل وانا قصدت وقصدت ثم ينتهي ثم يبيع المكتبة أو يتركها أو يهجرها ثم بعد ذلك ينشغل بامور الدنيا هذا ليس بالصعب بل هو معذور غير غير معجم انما يبحث عن عن قسم دنيوي <تصفيق> لا يدخل قسم الشرعيه ننصح طلبه العلم لا يدخل اقسام الشرعيه الا اذا قصد به الدعوه لله عز وجل او ما عداه فيبقى على علاص لان هذا عبادا حنقرر اعطونا دليل اعطونا دليل يستثني العلم عبادا او لا عبادا فاذا دخل الجامعه وليس له قصد الا الشهاده والوظيفه اذا كيف نقول النيه لابد ما لا يقصد بها الرياء ولا المال ولا الجاه وهو ما دخل الا من أجل الشهاده من أجل الوظيفه فلو قيل له أن هذه الجامعه لا ينبغي عليه ان يتعين في تدريس الغير تركها ومشى اولى هذا هو الواقع لو قيل له انه لن تتعين تركها <تصفيق> هذا علامة ماذا علامة فساد علامه ولذلك لا توجد بركه في هذه الجامعات البتة يجلس فيها الطالب اربع سنين ولا يجد شيئا حتى الذين يدرسون ليس في علمهم بركه ان كان في عندهم شيء من من العلم قال هنا وهذا كلام عزيز هذا كلام جيد من المصنف رحمه الله ومتفق عليه لا خلاف فيه قال والعلم عباده من العبادات وقربه من القرب فإن خلصت فيه النية لله تعالى قبل وزكى ونمت بركته وان قصد به غير وجه الله حبط يعني بطل ثوابه حبط وضاع وخسر سعقته وكذلك الادله تدل على ذلك من اين جاء الاستثناء نحتاج الى مخصص يعني يجوز للانسان أن يصلي مرآة من أجل أن ان يلين قلب تاجر ليأخذ منه مال لا يجوز شرعا مع انه مقصد شرعي أو لا مقصد الشرعي ولو جاء الي قال انا الان صائم وقد صليت البارحه كذا وكذا من أجل أن ياخذ منه مال لله عز وجل يجوز لا يجوز اذا كذلك العلم الاصل له لا يدخل الا من اجل الدعوه فقط ليس شيء آخر وتم علامات لا بد منها ثم علامات وامارات وربما تفوته تلك المقاصد ولا ينالها فيخيب قصده ويضيع سعيه الوقت الذي الذي قضاه في هذه الدراسه خائب وسعي باطل لن ينال عليه أجر البته بل هي معصيه وليس ثم إلا الا الوزر وليس ثم إلا الا الذل ولذلك من الامور التي يمكن ان انتهجها طلبه العلم اليوم ممكن أن يقدم الجامعات هذه التي تكون عن بعد ويبقى متفرغا للعلم نعم فهذا قريبه النيه تكون اقرب فيه ويمكن أن يحصل على الامر يتفرغ لطلب العلم بدلا من أن يبذل انفس ما عنده من الأوقات في اليوم والسنين وتمضي ثم لا شيء ويبقى في بيته ويتعلم ويتفرغ لي العلم والتعلم والتعليم وبعد ذلك ينال ليس بلازما أن تدخل هذه الجامعات قال وربما تفوته تلك المقاصد ولا ينالها فيخيب قصده ويضيع سعيه قال الشوكاني رحمه الله تعالى كلام جيد له فيما يتعلق ب حسن النيه قال فاول ما على طالب العلم أن يحسن النية يعني أول الاداب تحسن النية انظر وصيه العلم بهذا لا يبدا قبل ماذا قبل ما يتعلق به بالمتون فاول ما على طالب العلم أن يحسن النية ويصلح طويته يعني ما يطويه قلب المراد ويتصور أن هذا العمل الذي قصد له والأمر الذي اراده هو الشريعه امر عظيم انت ماذا تريد الان تريد ماذا تريد ان تحفظ شريعه الله عز وجل وتريد من الله عز وجل ان يسخرك وان يجعلك من حفظة شريعته ليس الأمر بهين يعني ان تكون وارثا لمحمد صلى الله عليه وسلم هذا هين ليس بالهين قال ويتصور اذا لابد من تصور صحيح عن العلم ماذا تريد الى اي شيء تمضي لاي تسير ويتصور ان هذا العمل الذي قصد له والأمر الذي أراده هو الشريعه التي شرعها الله سبحانه لعباده وبعث بها رسله وأنزل بها كتبه ويجرد نفسه عن أن يشوب ذلك بمقصد من مقاصد الدنيا أو يخلطه بما يكدره من الارادات التي ليست منه كمان يريد به الظفر بشيء من المال أو يصل به إلى نوع من الشرف أو البلوغ إلى رئاسه من رئاسات الدنيا أو جاه يحصله به فإن العلم طيب لا يقبل غيره العلم طيب يحتاج ماذا الى ان يفرض دون سائل الروايه المفسده له ولا يحتمل الشركه والروائح الخبيثه إذا لم تغلب على الروائح الطيبه فأقل الأحوال أن تساويها وبمجرد هذه المساواه لا تبقى للطيب رائحه او لطيب رائحه والماء الصافي العذب الذي يستلذه شاربه كما يكدره الشيء اليسير من الماء المالح فضلا عن غير الماء من القاذورات بل تنقص لذته مجرد وجود القذاره فيه ووقوع الذباب عليه هذا على فرض أن مجرد تشريك العلم مع غيره له حكم هذه المحسوسات يعني لو وقع الذباب على الماء حينئذ لك أن تشرب يجوز سرعا لكن لو كانت النيه ودخل الفساد على العلم يختلف صار باطلاا صار لا يجوز صار اثما بخلاف الماء حينئذ يبقى على على اصلي هذا الذي عناه قال هيهات ذاك فان من اراد تبي فان من اراد ان يجمع في طلب العلم فإن من أراد أن يجمع في طلبه العلم بين قصد الدنيا والآخرة فقد اراد الشطط وغلط اقبح الغلط فإن طلب العلم من أشرف انواع العبادة وأجلها واعلاها وقد قال الله سبحانه وما امروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين فقيّد الأمر بالعباده بالإخلاص الذي هو روحها انظر هذا التاصيل هذا وتامل الاستثناءات هذه تحتدل إلى دليل الشرعيه العلم عبادة بالاجماع اذا دخل في قوله وما امروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين اذا شرط صحة العبادة الاخلاص شرط صحة الصلاة الاخلاص شرط صحه العلم الإخلاص فإذا لم يكن ثم اخلاص مع الصلاة فهي باطله لا تصح وهو آثم وهي معصية وليست بطاعه كذلك الشان في العلم لا فرق بين هذا وذاك فقيّد الأمر بالعبادة بالإخلاص الذي وروحها وصحى رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث إنما الاعمال بالنيات وانما لكل من انوى وهذا ما نوى طاعته انما نوى ماذا شهاده نوى مالا نوى رئاسا فكل طاعه من الطاعات وعبادته من العبادات إذا لم تصدر عن اخلاص نيه وحسن طويه لا اعتداد بها هكذا قال الشوكاني رحمه الله في ادب الطلب اذا لم تصدر عن إخلاص اخلاص نيه وحسن طويه لا اعتداد بها ولا التفات اليها بل هي ان لم تكن معصية فأقل الأحوال ان تكون من اعمال العبث واللعب التي هي بما يصدر عن المجانين اشبه منها بما يصدر عن العقل هذا ذكر على سبيل التنزل والاصل هو الأول اذا لابد مما لا بد أن ينوي نية حسنه ويكون عنده اخلاص ينبني عليه صحه هذه العبادة ومع ذلك فالاصل فيه المنع حينئذ ما الحل فيما يتعلق بالناس في هذا الزمان نقول لابد ان ينوي بها طاعه وطاعة متمحضه يظهر اثرها فيما يتعلق بها بعد ان ينتهي من دراسته إذا ما استطاع فليبحث عن قسم دنيوي ولا باس به أن يشرك بين النوا لانه لن, لن يكون ماذا لن يكون محاسفا لا يشترط في صحه ماذا دراسه الهندسه والطب و... أو نحو ذلك اخلاص لله عز وجل انه انه يكفي المسلمين هذه الزياده لا اشكلا فيها لكن لو كانت نيته فاسده لا ياثب لا ياثم لماذا كما يشرب المال للتلذذ لا اشكال فيه عين لا نقول هذا عاصي ابدا أن يخلص لله عز وجل وفرق بين من يأكل ويشرب من اجل تقوى على العبادة وبين أن ياكل ويشرب من أجل ان يتلذذ عين يدنا لا اشكال فات الاخلاص وفات القصد الحسن المرجو من الأكل والشرب لكن لا ينبني عليه ماذا اثم كذلك ما يتعلق بهذه به الكليات نحوها ياتي لي لقسم ليس شرعي ويعتكف عليه قال الثالث أن يبادر شبابه يبادر شبابه واوقات عمره إلى الى التحصين بادر الى الشيء يعني اسرع وبادر اليه ايضا وتبادل القوم تسارع وهذا اراد به ان يشير الى اغتنام الوقت اذا هذه كليات هو يريد ان يرسم لك ماذا يرسم لك قواعد كليه تسير عليها في طلب العلم اولا صلاح القلب وهذا يحتاج إلى الى عمره وبيننا فيما سبق كيف يصلح قلبه ثانيا حسن النية هذه قاعدة كلية إذا حصل تقلب لابد من الرجوع اذا هذا اصل ينطلق منه ماذا في طلب العلمي إذا كانت النيه فاسده حينئذ ما بني عليه فهو فهو فاسد ثالث وقتك عمرك كيف تتعامل معه اذا لابد من قواعد كلية في هذا الباب واضح هذا انظر المصنف رحمه الله تعالى يبدا في ما شاع فيه في هذا الزمان ماذا تحفظ وماذا اقره إلى اخره وانما بدا به هذه قواعد لان تعيين المتون هذا أمر سهل يعني هذا حفظ الزاد هذا حفظ البلوغ هذا حفظ المحرر هذا حفظ البخاري هذا المختصر لا اشكال فيه هذه كلها طرق توصل الى العلم وان كان بعضها اجود من بعض لكن كلها جيده لا اشكال فيها لكن الذي ضيع زمانه ويذم عليه الوقت أو يحفظ البخاري ومسلم ثم نيه فاسدة هنا ياتي الخلل خلل في ماذا في المنهجيه اذا يبين بهذا الادى ما يتعلق باغتناء الاوقات لان هذه قاعده كليه هذا عمرك والزمن الذي تطلب فيه العلم يعني العمر ظرف وطلب العلم هذا مظروف لابد من ماذا من الحفاظ عليه أن يبادر شبابه واوقات عمره إلى التحصين شباب يعني في أول عمره لا ينتظر حتى يصل ل40 ثم بعد ذلك يقول ماذا انتهى من الجامعة ثم إذا انتهى قال ابتهج لمباد السير ثم اذا انتهى قال التهي للدكتوراه <تصفيق> ثم أطلب العلم احفظ القران هذا لن يطلب العلم لا الدنيا تؤجل وليس حفظ القرآن هو, هو الذي يؤجل اذا يبادر الشباب في أول عمره في زهره عمره في وقت القوه والنشاط ولا يؤخر ذلك الى أن يصيبه ما يصيبه من اعراض وكوادر قال ولا يغتر بخدع التسويف خدع يظهر خلاف ما تخفيه والتسويف سوف سوف بعد سنة بعد رمضان بعد الحج والسافر <صفح> واتي هذه كل سوف نقول لا اذا اردت الآن ابدا الان صفحه جديده قال ولا يغتر بخدع التسويف والتامين ومنه قول فلان اقتات السوفا أي يعيشوا بالأمان وهذا ما اكثر ما يصيب طلبه العلم اليوم انه يعيش في في امانه ويعيش في سوف فان كل ساعه تمضي من عمره لا بد لها ولا عوض عنها ليس هنا تعويض ليس هنا تعويض فاتك درسك اليوم وجئت غدا لتعوض هذا ليس بتعويض وانما حل شيء محل شيء اخر اولا إذا كان عندك ورد تقراه يوم السبت فما استطعت فجيت يوم الاحد حلين قلت اوعوض الا اليس في تعويض هذا تخادع نفسك وانما انت تعمل عمل الأحد والسبت هذا مضى بما فيه بما, بما فيه وليس ليس ثم مانع ان يعوض لا اشك لكن هذا تعويض باصطلاح خاص لكن باعتبار كون الزمن ظرفا فقد مضى ذاك اليوم بما بما في قال ابن مفلح ولكن ينبغي لطالب العلم اغتنام اوقات الفراغ فانه اقرب الى حصول المقصود فراغ يقصد به ماذا يعني أول الشباب قبل ان يتزوج قبل أن يولد له قبل أن ان يسعى في الكسل لا بد ان يتوظف هذا لابد بد فيه كذلك هذا ليس ثم مناط لكن هو قبل ذلك هو في حرية صح صحه التعبير هو في فراغ حينئذ نقول هذا هذا المراد هنا وليس المراد انه قد يبقى عمره كله متفرغا لا اشكال فيه لكن إذا كان سيتوظف اذا قبله سيكون ماذا عنده فراغ اذا لابد أن يغتنمه ولكن ينبغي اغتنام اوقات الفراغ فانه اقرب الى حصول المقصود لان الذهن يكون ماذا يكون صافيا المشغول لا يصالحه قلب إذا تعلق بوظيفه انتهى طالب العلم اذا تعلق بشيء اخر <تصفيق> انتهى طالب العلم هذا العصر المشغول لا يشغل العلم من خصائصه الذاتيه يحتاج الى صفاء ذهن يحتاج الى صفاء ذهن اذا دخلت المشاغل وتشتتت بالانسان الطرق حينئذ حصل عنده ما حصل على حسب كل شخص بحسبه وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم انه قال نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس ها الصحه والفراغ صحه محل العمل وإذا جاء المرض وصار مقعدا حينئذ تمنى الاماني وكذلك الفراغ يكون عنده فراغ ثم إذا شغل حينئذ يتمنى الاماني رواه البخاري من حديث ابن عباس وقال ابن الجوزي ان ابا بكر احمد بن محمد دينوري الحنبلي التميمي ابي الخطاب المتوفى في سنه 230 500 قال ان شدني اخي لن تنال العلم الا بستة سانبيك عن مكنونها ببياني ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وإرشاد استاذ وطول زمانه طول زمانه اذا ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وإرشاد استاذ وطول زمانه لابد من الزمن ولابد ان يكون عنده وقت كاف للتحصيل قال ابن مفلح قال ابن الجوزي ابن الجوزي هذا له له اساطير نسيم في, في كتاب صيد الخاطر صاد الخطا هذا كتاب مفيد لطالب العلم وفيه بعض الفصول المتعلقه به بالصفات وذم اهل السن والجماعه وتسليمات حاشويه ونحو ذلك لكن هذه لا باس بقطعها ويبقى الكتاب على على اصله لكنه مفيد في بابه له تجارب قال ابن مفلح قال ابن جوزي رايت العادات قد غلبت على الناس في تضييع الزمان فهم يتزاورون فلا ينفكون عن كلام لا ينفع وغيبه يعني العادات هذه طرات على الناس حتى في زماننا هذا صارت الزيارات لها نكهات خاصه <تصفيق> واوقات خاصه وكل زياره بحسبها ومع ذلك لا ينفك او لا تنفك هذه الزيارات عن ماذا عن كلام فارغ أو غيبه وأقله ضياع الزمان لو لم يكن فيه الا ضياع الزمان لكفى وقد كان القدماء يعني من السلف يحذرون من ذلك قال الفضيل اعرف من يعد كلامه من الجمعه للجمعه كثرة الكلام هذه تنافي العلم إذا شغف طالب العلم بالكلام هذا عنده مصيبه لابد لا بد من علاج ودخلوا على رجل من السلف فقالوا لعلنا شغلناك فقال أصدقكم كنت اقرا فتركت القراءه لاجلكم شر الله استعذ وجاء عابد لله سري السقط وراء عنده جماعه فقال صرت مناخ البطالين <تصفيق> ثم مضى ولا بجلس ومتع لال المزور طمع فيه الزائر فاطال الجلوس فلم يسلم من من اذ يعني المزور اذا وسلم للناس بكثره الزيارات طمع فيه طمع فيه الناس وقد كان جماعه قد قعدوا عند معروف كرخي واطالوا فقال إن ملك الشمس لا يفطر عن سوقها فمتى تريدون القيام <تصفيق> ومن كان يحفظ اللحظات عامر بن عبد الله القيسين قال له رجل اكلمك فقال امسك الشمسه هذا من المبالغه <تصفيق> وقال داوود الطائي صف الفتيت ويقول بين صف الفتيت واكل الخبز قراءه 50 آية الله اكبر واوصى بعض السلف اصحابه فقال اذا خرجتم من عندي فتفرقوا لعل أحدكم يقرا القرآن في طريقه يعني استبد من ماذا وانت ذاهب تأتي الى الدرس وترجع إلى الدرس لا تاخذ معك أحد قال متى اجتمعتم تحدثتم واعلم ان الزمان أشرف من أن يضيع منه لحظة فكم يضيع للادم من ساعات يفوت فيها الثواب الجزيل وهذه الأيام مثل المزرعة وكانه قد قيل للإنسان كلما بذرت حبه أخرجنا لك الفا هل ترى يجوز للعاقل أن يتوقف عن البذر أو يتوانى والذي يعين على اغتنام الزمان ها هذا كلام الجوزي الذي يعين على اغتنام الزمان الانفراد والعزله مهما أمكن والاقتصار على السلام أو حاجة مهمة لمن يلقى وقله الاكل فإن كثرته سبب النوم الطويل وضياع الليل ومن نظر في سير السلف وامن بالجزاء بان له ما ذكرته اذا كما قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى انما يكون اجتماع الاوقات في العزلة وعدم الخلطه قال رحمه الله تعالى ما اعرف نفعا كالعزله عن الخلق خصوصا للعالم والزاهد فإنك لا تكاد ترى الا شامتا بنكبه أو حسودا على نعمه أو من يأخذ عليك غلطاتك هذا اوذاك يعني الناس اذا اختلط بهم اما شامت واما حاسد وإما من يعد عليك الغلطات فيا للعزله ما ال الذهاء الى آخر كلامه رحم الله تعالى قال المصنف هنا ان يبادر شبابه واوقات عمره إلى التحصيل ولا يغتر بخداع التسويف والتامل عمرك وزمنك هو محل لي لطلب العلم واغتنام الفراغ قبل قبل الشغل فإن كل ساعه تمضي من عمره لا بد لها ولا عوض عنها هكذا قال العلم ويقطع ما يقدر عليه من العائق الشاغله والعوائق المانعه عن تمام الطلب هذا مرة تفصيل بكلام نقيم ورحمه أن الأسباب التي تعيق طالب العلم اما علائق واما عوائق والعلاائق هي ما يتعلق به بالقلب محبه الأشياء المعاصي والدنيا نحو ذلك والعوائق هي الامور الحسيه كصديق نحو ذلك فيسعى من اجل ان يغتنم وقته أن يقطع الامور التي تتعلق بالقلب وكذلك الشواغ التي تكون باعتبار الناس وعرفنا أنه لن يقطع ذلك إلا بين الصراف عن الخلق كافه ويقطع ما يقدر عليه من العالائق الشاغله والعوائق المانعه عن تمام طلبه شاغله العالائق الشاغله وكذلك المانعه والعوائق المانعة وكذلك هي شاغله فوصف كل منهما بوصف صالح للآخر قال عن تمام الطلب وبذل الاجتهال عبر بماذا تمام الطلب لانه قد يحصل قد يحصل شيئا يسيرا لكن لم يتم له ما يريد إذا اذا لم يجتهد في قطع العلائق والعوائق قد يحصل له شيء يسير من العلم لكن تمام مطلب لن يحصل له ذلك وبذل الاجتهاد وقوه الجد في التحصيل فإنها كقواطع الطريق يعني العلائق والعوائق قواطع الطريق كما تريد أن تسافر الى مدينه فتجد الطريق قد اولق كذلك هذه العوائق والعلائق قطع لطريق العلم والتحصيل ولذلك السحابه السلف التغرب عن الأهل والبعد عن الوطن لأن هذه انما تكون في ماذا الاصل انها تكون ماذا تكون في من يعيش بين اهله بين بين اهله فيالس بزيد من الناس والسانس بعامر والجار نحو ذلك والصديق حينئذ لا يستطيع الانفكاك عنها لكن لو ذهب وتغرب حينئذ يستطيع ويحسن التغرب اذا وأما إذا لم ينفك حينئذ يبقى عنده ماذا الإشكال ولذلك استحب السلف التغرب عن الأهل والبعد عن الوطن لماذا لأن الفكرة يعني فكرة الذهن واشتغال الذهن والتفكر والتفكير لأن الفكرة إذا توزعت قصورة عن درك الحقائق وغموض الدقائق القلب قلنا هو محل العلم والتفكر والتفكير والمشغول لا يشغل كما يقول الفقهاء حينئذ إذا اشتغل القلب بشيء من هذه العلائق والعوائق انصرف عن العلم كلا او جزءا هذا او داك. بمعنى أنه لو لو فكر دائما في في جمع المال مثلا في جمع المال هذا سيحفظ لن يحفظ ولو حفظ سيكون حفظه سيكون حفظ ماذا فيه ركاكه لن يكون بالحفظ المتين لماذا لأن القلب مشغول فإذا شغل بماذا به بطلب العلم والكسب ونحو ذلك كذلك اذا هذا يعتبر من العلائق والعوائد قال لان الفكرة إذا توزعت قصرت عن درك الحقائق وغموض الدقائق وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه قلب واحد اذا شغل القلب بالآخرة ها خرجت الدنيا واذا انشغل القلب بالدنيا خرجت الاخره ذرتان لا يجتمعان في قلب عبد دنيا واخره ولذلك يقال العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك هذا رواه الخطيف الجامع عن ابي يوسف القاضي توفى سنه 182 يقول العلم شيء لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك يعني جميع ما عندك من الباطن والظاهر والوقت كذلك كله والا ما حصلت كل علم اينما تنال ماذا بعض العلم إذا اعطيته كلك نلت بعضه فكيف إذا اعطيته بعضك بعض البعض حينئذ ان الله اعلى بقدر هذا البعض إذا هذا يدل على ماذا على أن العلم يحتاج الى تفرغ تام بالباطن لا ينشغل بشيء وبالظاهر كذلك قال العلم شيء لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك وأنت إذا اعطيته كلك من اعطائه البعض على غرر يعني ايضا قد لا تنال إذا لم تكن على مسلك صحيح وقال الجاحظ العلم عزيز الجانب لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك وأنت إذا اعطيته كلك كنت من اعطائه إياك البعض على خطر أو الذي عنه يوسف بقول غرر وقد صدقاه فكم من راغب مجتهد في طلبه لا يحظى منه بطائل على طول تعبه ومواصله دأبه ونصبه وذلك إذا نقص أو نقص ذكاؤه وكل ذهنه ونبتت قريحته حينئذ نكون ثم عائق اخر غير طالب العلم قال ونقل الخطيب البغداد في الجامع عن بعضهم بعض العلم يعني قال لا ينال هذا العلم هذه الامور التي سيذكرها هذه قد تكون في زمن دون زمن والمراد بها المبالغه ليست الحقيقة يعني لابد ان يهجر الدنيا وما فيها هذا المقصود ثم إذا حصل له شيء من الدنيا بحسبه قال لا ينال هذا العلم إلا من عطل دكانهم وخرب بستانه وهجر اخوانهم ومات اقرب اهله فلم يشهد جنازته يعني وصل إلى حد لا يمكن أن يوجد عنده وقت لشيء من هذه المسائل كلها عطل دكانه يعني اخلاه مراد بالدكان هذا اشمه ما يكون بشيء مرتفع محل البيع والشراء وخرب بستانه اذا كان يتاجر به بالثمار وهجر اخوانه وعذ ما احسنها يعني يتركهم لا ينشغل بالناس كما ساءت به العشره ومات اقرب أهله فلم يشهد جنازته ولم يشهد جنازته هذا ليس المراد به انه لا يشهد الجنائز هذا من العبادات بل العلم يحث على ذلك العلم يحث على ذلك لكن قد لا يكون عندهم من الوقت ما ما يذهب واذا قارنا بين الأمرين فالعلم عباده متعدية وهذه قد تكون قاصرة أو تكون متعدية لكن ليست كالعلم قال هذا كله وإن كانت فيه مبالغه هكذا قال المصنف وكذلك في مبالغة فالمقصود به أنه لا بد فيه من جمع القلب واجتماع الفكر هذا مقصود ان يجمع قلب فلا يتشتت في أودية الدنيا وكذلك اجتماع الفكر وقيل أمر بعض المشايخ طالبا له بنحو ما راه الخطيب ما راه او ما رواه لعله هكذا النسخه راه علم ما رواه لانه رواه عن غيره بنحو ما رواه أو راه الخطيب فكان آخر ما أمره به أن قال اصبغ ثوبك كي لا يشغلك فكر غسله يعني لا تلبس الابيض لانك لو لبست الابيض حينئذ كل يومين تحتاج إلى الى غسله اذا البس نوعا مصبوغا لا يحتاج الى غسله لو بقي شهرا ما ظهر اثره ومما يقال عن الشافعي انه قال لو كلفت شراء بصله ما فهمت مسألة أو كذلك محمول على المبالغه وقد يكون هذا في زمن دون زمن طالب العلم له مراحل ليست, ليست له مرحله واحده يعني ابتداء وانتهاء وإنما النظر يكون باعتبار ماذا باعتبار وقت التعصيل الذي هو الحفظ ثم بعد ذلك اذا انتقل الى مرحله اوسع من ذلك لاسيما اذا انتهى من المتون نحو ذلك ثم بعد ذلك إذا اذا تصدر فاوائل عمره في أوائل الطلب هذه يتاتى فيها كلام العلمي في مثل هذا يعني لا يشتغل بشيء حتى بشراء بصل لو قيل له اشتري بصل ما عرف ما يميز لكونه لا يشتري لا يميز بين هذا وذاك لا يميز بين هذا وذاك هذا موجود عند بعض اهل العلم ولذلك حكي عن شيخ الامين صاحب الاضواء انه كان لا يميز بين بعض الخضروات لانه لا يحسن شراءها صحيح دلني بعض طلابي بذلك حينئذ لا يميز لكونه لا يشتغل بشراها فضلا عن اكلها <تصفيق> وهذا يدل على ماذا على الانشغال التام بالطلب بطلب واو لو كلفت والشراء بصلة ما فهمت مسألة اذا عن المصنف هنا رحمه الله تعالى بهذا الادب الثالث المبادره إلى أول الشباب فانه أول العلم وانما يكون ذلك بي باغتنام جميع الأوقات ويقطع جميع العلائق التي يتعلق القلب بها من أمور الدنيا وغيرها وكذلك العوائق التي تكون حسية واعظم ما يفسد هو الخلطه مع الناس وادي سياتي في خاتمه الفصول او خاتمه الفصل في الأدب العاشر ما يتعلق الناس وكما قال ابن هل أفسد الناس الا الناس وليس ما يعين على اغتنام الوقت مثل العزلة والبقاء في منعزل عن الناس الا فيما يتعلق بحضور الجمعه والجماعات ونحو ذلك هذا لا شك انه مشروع قال الرابع يتعلق بقناعه اليسير وياتي بحثه والله تعالى اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد الاله وصحبه اجمعين